بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والود والليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمد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 ربك لبيرصاد، فأما الإنسان إذا ما بتراه ربّه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما بتراه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا.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 كلا إذا دكت الأرض دك دك و جاء ربك والملك صف صف وجاء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة